من الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمطرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أبنائه أما بعد فقد تقدم معنا في الظروف الناضية أن الطلاق له حالتان الحالة الأولى أن يوقعه الزوج منجزا فقوله من رأسه أنفقا لكم فهذا طلاق من أجل وقد طلاقة أنضى طلاقها دون أن يعلقه على شيء والحالة الثانية أن يكون معلقا والتعليق له مسائل وأشلام فإعتنا العلماء رحمه الله بجيانها وتفقيله وبينا المصنف رحمه الله مسائل التعليق وذكرنا أن التعليق لا يكون إلا من جوه وبيلنا وقوائه من الأجنبي إذا وقع من الأجنبي فما حكمه وأنه لا يقع على أصح أطوال العلماء رحمه الله ثم هذا التعليق يشمل على رفع جملة رفع حصول مضمون جملة على حصول مضمون جملة من غرفة وما تقدم على المصنف رحمه الله أن لهذا التعليق أدوات يتم من خلالها ربط الجمن بعضها ببعض منها ما يقصد التكرار ومنها ما لا يقصد التكرار وبينا مسائل القلاق بالشر وفصلنا في جلة من تلك المسائل وما زال المصنف رحمه الله في نوع خاص من التعليق نازال في معرض ديانه لتعليف الطلاق على الطلاق فالطلاق يعلق على وقوع شيء إذا وقع وقع الطلاق ويعلق بنعم على هذا النظر هو وقوع شيء إما على أطوال وإما على أفعال فتعلق الطلاق على وقوع شيء إن هذا الشيء إذا كان من جنس الطلاق فإنه يعتبر فرداً من أفراد تعليق الطلاق على وقوع الشيخ يكون من الأطوال ويكون من الأفعال والطلاق من الأطوال فهنا المصلف رحيمه الله نازال في نعرض من المسائل التي تتعلق بتعليق الطلاق على الطلاق وإذا علق الطلاق على الطلاق كارثاً يكون تعليقه لطلقة على وقوع طلاق من وطارق من ينسخ في الطلاق يتكرر فالطلقه تتبع الطلقه اشرح رحمه الله في قوله وكلما نعم وان قال وان قال كن طلقتك نعم كلما وقع عليك طلاق ليس انت طان كلما طلقتك وكلما وقع عليك طلاقي فام في قاله من الفرق بين الجملتين كلما طلقتك لا توقع الطلقه إلا بعد وقوع الطلاق منه فأصلح الطلاق معلقا عليه هو, على هو. وليس على وقوع الطلقه وهناك حر لأن تعلق الطلاق على وقوعه من المطلق وبين أن تعلق الطلاق على مجرد وقوع الطلاق فإذا علقه على تطريقه لا تطلق إلا بطريقه ويكون الطلاق منحفراً في ذلك التطريق الذي يقع منه وأن إذا علّقت الطلاق أو علّق الطلاقه على وقوع الطلاق انسحب الطلاق وراء ذلك فتطلق لوقوع الشرق الطلقة الأولى فإن وقعت الطلقة الأولى جاء الشرق للطلقة الثانية حفقة الشرق يعني كل وقع عليها طلاق يبحث الطلقة ثانية لشرق ثاني مستعمل حتى يكون هذا مقصد للتحرق فقال في اللحظة الأولى كلما طلقتكم فأنت طالق فلو قال لها أنت طالق فإنها تطلق على طلقتهم الطلق الأولى بطوله طالق والطلق الثاني مرتب على شرق بينه وبين الله أنه ينطلقها فيه طالق فإذا يكون الطلاق معلقا على وقوعه من المطلة ولا تستطيع أن تحدث طلقة ثالثة بعد هاتين طلقتين لأنه يتقيد الطلاق في هذا الشر لأن يحكم منه ولا يحكم منه إلا مرة واحدة فلا تكذب وأما إذا قال لها كلما طلقتك فأنت طالق كلما وقع عليك صلاةٍ فعمل طالق، فقد علَّق الصلاة على وقوع الطلاة فإذ طلقة الصلاة الأولى قلّها، أنت طالق وقع عليها الطلاة فتطلقة طلقة ثانية، فإذا طلقت طلقة ثانية، وقع عليها طلاة، فوقع الشمس في الحديل طلقة ثالثة هذا الفرق بين السورة الأولى والسورة الثانية يقول رحيم الله وإن قاله وإن قالتُ لَمَا طَلَّقْتُكِمَ او كلما وقع عليك طلاق كلما طلقتك اسمد الى نفسك كلما وقع عليك طلاق اسمد الطلاق رتب الطلاق على وقوع الطلاق و الوضع في كل سورة لا يمكن أن يبعي الطلاق في الجدائب في الجدائب إلا إذا منه طلاق فإذا حصل منه طلاق فمن خوصいい كُمْ لَوَا طَلْقِتُكُ فاسمد الطلاق اے نفسك سنطلق طلقة واحدة مع الطلقة التي طلقها كلما طلقتك فأنت طالق لكن كلما وقع عليك الطلاق مني فأنت طالق فإنه إذا طلق الطلقة الأولى جاءت الطلقة الثانية للشرط مثل الطورة الأولى لكن هناك أمر آخر مرتب على الطلقة الثانية وهو أنه كلما وقع طلقة تقع طلقة فوقعت الثانيه بخر ووقعت الثالثه بعدها لوقوع لانه وقع شرط تحقق الشر مرتين ففي المره الاولى تحقق بوقوعه والمره الثانيه فوقع والمره الثانيه تحقق بوقوعه يتحقق الشر عليه الثلاثه في الاولى تطلق عليه مرتين الطلقه على رد وتقلبه والطلقه الثانيه بناء على شرطه وان في الصوره إنها تطلق عليه ثلاثة تطلق عليه الصلق الأولى لأنه طلق وتطلق عليه الصلق الثاني لأنه وقع طلاقه وتطلق عليه الصلق الثالث لأنه وقع, وقع طلاقه بالطلقة الثانية ولو كان الصلاق السعيم لن تحذر صلاق وراء بعض حتى يتسمى العشرين هذا الفرق الذي لنا في صور الأولى والثاني أعدهما معكم وإن طالث كلما طلقتك أو كلما وضع عليك طلاقي فأنت طالق في الصور الأولى التكرار بوقوع الطلاق والصور الثانية التكرار الأولى التكرار لتطريقه والثانية التكرار بوقوع الطلاق ولذلك كلما تقضى بالتكرار يعني كلما تقدم معنا فهو تقضى بالتكرار فهنا يتكرر عليه الطلاق في الصورة الأولى منه بتكرره منه وتقول تقتضي كلما السكرار في الصورة الأولى كلما وقع منه صلاة ولا تقتضي سكراراً إذا لم يقع منه الثلاث وبالصورة الثانية تقتضي كلما التكرار بحدوث القلاق لحدوث الطلاق, الطلاق يسحب بعضه بعضاً في الطلقة الأولى موجبة الثلاثة فكانت موجبة كل ثالثة وهكذا حتى يتم عدد الثلاثة فوجدت طلقت بالاولى فرقتين وفي الثانيه ثلاثه فوجدت طلقت بالاولى فرقتين وفي الثانيه ثلاثه قال ربنا الله تعالى ظلم اذا قال إذا حلفت بتناقضتي فانت طالق ثم إن قال أنت إن طالق إن كنت طالق التنهان هنا شرع المثلث رحمه الله في تعليف الطلاق عن الحلف وفي الحقيقة الحلف له باب مخصوص وهو باب الأمنام والحلف شيء والطلاق شيء آخر لكن في الحقيقة تجوز العلماء وتسامح في إطلاق الحلف عن الطلاق وهذا لا يتسلم أن الطلاق يأهد أحكام اليمين كلها إنما هذا تجرب في وجه شبه بين اليمين اللي هو الحلف وبين الطلاق ووجه الشبه ينحطب في صور خاصة من الطلاق هذه الصورة في التعليق للشر بقصة الكف أو الحمل على الفعل فإذا علق الطلاق على شيء ذاكرا إلا من ذلك الشيء أو حاسا لها على ذلك الشيء فإنه حينئذ يقوم في معنى اليمين في معنى اليمين من جهة الحظ والحظ على السر أو على الفين لا أنه في معنى اليمين هو يمين يمين ما يصبح بغير الله عزيزيه ولا ينعطف بغير الله عزيزيه ومن كان حالفا فليح بالله قل يصنف ليس بيمين شرقين من كل وإن كان بعض الظلماء يرى أنه يكفف كفارة منه هذا قول مرجوح جمهور الثلث والآئمة رحمه الله على أن التعليق بالشرور ألزم فيه المخلف نفسه فيما بينه وبين الله أن انرأته إن خرجت طلقت عليه فلا فرق بين قوله إن جاء الأرض أو إن طلعت الشمس طالق قولي إن فأنت طالق بين قوله إن قمت فأنت طالق أو ان قعدت أو إن سلمت على أبيك أو إن درت أهلك فكل من منهما بمعنى واحد وهذا قول جهور الظلماء رحمه الله ومنهم العين الأربع على أنه إذا علم فيما بينه وبين الله عز وجل آل من أجل أن يشدت امرأته على شعب أو يمنعها ويزدرها من شعب فإنه في نعنى اليمين من جهة حس والمن لكنه لا يأهد حكم اليمين من كل شيء هذا من حيث الأصول بعض العلماء قال إنه يقوم في حكم يمين وهذا قول المرضوح لأنه على القياس والنظر وأنتم تعلمون أن الطلاق مبنى تعبده وإنفاذه تعبدية يعني في الأصل تعبدية تلقي فيه يعني الشرع جعل باب الطلاق والله جعل جده جدا وهجله جدا والأمر في كما يقول علماء لفظ الطلاق على الخطر لفظ الطلاق على الخطر والمخاطرة فالأصل أنه لا يتكلم يتكلم بهذا الطلاق إلا عدمه الشرق به هذا الأصل فمن تستطيع ولن يستطيع أحدا أن يذكط هذا الإجرام الذي أرده نبيه المكلف يستعي الله بقليل شاطئين بيّن على أنه لا يأخذ حكم الصلاق حتى الهاجم الذي لا يقصد ولا يريه لقاع الطلاق أمضى الشرع عليه الصلاق مع أنه لا لية له والشرع يعظم عن رضيه وقد تقزم ديان هذا وديان شكمة الشرع الشكمة المستهادة من اعتذار الشرع بأنه الطلاق الصلاق وأخذ الناس فيه بالحزن فأفهم فيه باللفظ الثائل المردد لو قال للمراهه انت طالق في ما بينه وبين الله قصد انها طالق من قبل تطلق عليه قضاءا كل هذا حتى لا يتلاعب الناس بهذا اللفظ الذي ندري على الخطر وانه ينبغي ان نحتاط لانبه فهو حينما تقول امراه ان خرجت من الدار فانت طالق لا يختلف اثنان أنه فيما بينه وبين الله عز وجل يريد إيقاع أنها طالق فيما بينه بالله لخرجت من دائم كون يريد يمنعها كون يريد يحطة عن زعب هذا عمر خارج عن صد الموضوع صد الموضوع أن الله أعطاه أنه إذا تلفظ بهذا الطلاق نضى عليه الطلاق هذا الذي نضت عليه الشريعة بجد الطلاق هو هزب إذا ثبت هذا كون يقفج من هذا عمر جاء ثبعا لسهود الحكاث في شرع الله الذي ألزم كل مطلق بطلاقه كل مطلق بطلاقه جمور الجلماء على أن تعليق الطلاق إذا علقه بشرقه سواء تضمن الشرق حكا أو منعا وزجرا يقصد منها من أنه إن وقع الشرق وقع من الشرق وعلى هذا لو قالها إن خرجت فأنت طالق فإنك لو سألت كل شرق يقول إن خرجت فأنت طالق يعج معنا الطلاق وهي عبد المرأة التي خاطبها, خاطبها وهي زوجة أنه يقول إن خرجت يعني بيني وبين الله أنك طالب فلا فرق بين قوله إن خرجت هذا انتطالك وبين قوله إن جاء الغد فانتطالك هذا أقف بالزمان وهذا أقف بوقوع الفعل أو التقش إن لم تقوم إن لم تجهد إن لم تأتي إن لم تعمل كل هذا بينه وبين الله جاء بسيطة معروفة في لسان العرب أن من, جاء من ربط مضمونها ربط قد ربط مضمونها بمضمون جملة أخرى فلذلك نلزمه لما بينه وبينه ما في خلاقه هذا من حيث العقل إذا زدت هذا فإن تتمية الطلاق حبثا ليس المراز به من كل وزن أنه يعطي الخكم خلاق من كل يوم وأنه متسر في الخارق يمين ولذلك نحذب عن يده السلام أنه أمر أحدا في خلاق المكسر في الخارق يمين ولا عن الصحابة رضو الله عليهم ولا عن واحد من أطحاب الله سلم أنه أدن أحدا في مسألة من فعل طاقة من تشك فارقين أدن جناهير السلف العلماء والعلمين رحمه الله على أن من علق طلاقا بينه وبين الله عز جل أنه في إن مواقع الشيء الذي اشترطه أنه يلزم الطلاق ولا فرطة ذلك بين كونه يعلق على زمان أو مكان وبين كونه يعلق على وقوع شيء أمرا حسا أو زدرا. يقول هنا شراء من خلص رحم الله في تعليق الطلاق على الحالة فما ذكرنا قالوا أنه إذا قال لها إن ذهبت إلى أمك إن ذهبت إلى أهلك إن قمت إن قاعدت إن لم تتكلم إن لم تعمل هنا إستاذ وطلب بعض أحيان يقول لا إن تكلمت فأنت طالق إن خرجت فأنت طالق فكأن نقف من معها من الخروج ومعها في سنة الثالثين هذي يسمون علماء الحليف يتجوز بعض العلماء أثبار الحل في القرآن وهنا سيوربت بالتعليق على وجود أمري الأرض مرتبط للحس على فعل شيء أو فعل شيء فقال رحمه الله إذا قال إذا حلفت بطلاقتي فأنت طالب ثم قال أنت طالب إن قمت طلقت في الحال إذا حلفت بطلاقتي فأنت طالق إذا حلفت بطلاقك يعني إذا وقعت مني فيغة الحلف بالطلاق فإنك فإن طالق جميعا على هذا ننصدر منه أن يقول هذه الصيغة فلو قال لها بعد هذا إن قمت فأنت طالق فإنها ضربت لأنه وجدت فيغة الحلف لأنه ليس منها القيام فقال لها إن كنت. أو يقولها إن خرجت فوليره منها الضروض فإن خرجت فكان في معنى الحليف ما ذكرنا فعلق الطلاق على الحليف هذا الذي جعلنا يقولون في هذا القصر حصل في تعليق الطلاق على الحليف إن حلفت بطلاقك فأنت طالق يعني إن علقت طلاقتي على فعلك بشيء أو فرتك بشيء فأنت طالقا فإن وقع منه تعليق على هذا الوزن فإنه يفقن في طلاق معك وهذا واضح فقال لها أن خمتين قاعدتين عفلتين تكلمتين ونحن ذلك من سير أفتعلها طلقت في الحال قال لها إن حرفت بطلاقكك فأنت طالق مثلا الساعة الواحدة بهر ثم الساعة الثانية قل عند هبثي إلى بيت أبي فأنت طالقك طلقت في الساعة الثانية بهر طلقت يعني بالتعيق الأول أنه وضع منه على الخروف وهو بمعنى الحليف ثم ننفذل إن خرجت إلى ذيها كانت في, في الطرق وهذا نبني على ما ذكره المثال في التعليق على الحليف لا إن علقه بطنوع الشمس ونفله لا إن علقه بطنوع الشمس فلو قال لها تقدمت معنا مسائل التعليق على الزمان وإضافة إلى الزمان المستقبل وبينا الصور المساء التي ذكرها العلماء رحمه الله هذا الموضوع يقول لها إن جاء غسل. قال لها صورة المسألة التي ذكر من المسلم يقول لها إن حلقت بطلائك فأنت طالق ثم قال لها إن طلعت الشمس فأنت طالق إن طلعت الشمس عندهم ليست إحلق لأنها لا تتضمن حسنا على فعل ولا على فعل لها منع من المشيط ولا عمراً بشيء فليست عنده في معنى ولا في معنى الحالف فقالوا في هذه الحالة يكون قد علق خلاقه على قلوع الشمس فإن طلع الشمس تتلقنا بطلاقها وأشعرنا في هذه المسألة لبعض العلمات أنها تطلق حالاً إذا شعرنا للجمهور أنها تطلق بطلوع الشمس تتلق بطلاقها بطلوع الشمس فألا هذا إذا اشترق الحالف فلا بده أن تتضمن صيبة التعليق أمرا بشيء أو رجيا عنه كما ذكرنا عنه لأنه شرق لا حلف لأنه شرق قد دينا في إضافتي للزمان كل شرق بالإضافة للزمان من المكان نعمل. وإن حلفت بطلاقكك فأنت طالق أو إن سلمتك فأنت طالق وأعاده مرة أخرى طلقت واحدة ومرتين فأثنتان وثلاثا فثلاثا قال رحمه الله وإن حلفت بطلاقك فأنت طالب إن حلفت بطلاقك فأنت طالب يقع الطلاق فيها في سورة ثلاثة السورة الأولى أن, أن يحلف ويقع منه تقع منه صيبة ثانية غير الصيبة التي قالها أيها لكن ما ذكروا يقول ابن ساله ذلك أن يقول إن حلقت بطلاقك فأنت طالق ثم يقول لهم كنت فأنت طالق فتسلق في الحلف لأنه حلقت بطلاقها بقول إن قمت فإذاً أوجدت صيغة للحلف غير الصيغة التي ذكرها أولا لكن هم المصنع ذكر صورة ثانية وهي أن يكون التصليق لهذا التعليق بلف الصيغة يقول لها الان خلفتي بطلاقك يا انتصار في نجاها بعد وقت وقالت ان خلفتي بطلاقك يا انتصار قام الصيغه الثانيه ايضا هلفهم بالطلاق فتطلق عليها فان جاء وقالها ان خلفتي بطلاقك يا انتصار في حلقه ثانيه وان وقال ان خلفتي بطلاقك يا انتصار في الحلقه الثالثه لماذا لانه في كل اعاده ويعيدها وقعت منه صيغه ووقع عنه التعليق الذي يوطف لكونه حلفا عند من يصميه بهذا الاسم من العلماء الحمدين إذن انحلفت بطلاقتي لها صورة ثانية إما أن يحلف بطلاقها حقيقة تحينه إذن لا إشهاد وإذا وقع الشب وقع النسوع وإما أن يكذر نفس الصيغة بنفس الصيغة من صيغ فصار التطريق إما بوقوف حالهم خارج عن الصيغة الأساسية أو يكون بتكرار الصيغة نفسها لأنه فيما بينه وبين الله قد حلف على فيما بينه وبين الله أنه مطلق لها إن وقعت منه الصيغة الحال فإن طلقنا عليه بالمرة الأولى فقد طلقنا عليه بالصيغة فتحقق الشر وهكذا في المرة الثانية وهكذا في المرة الثالثة أو إن كلمت فيه فأنت قالت لو اعاده مره اخرى فانقت واحده او ان كلمتك فانت طالبك ان كلمتك فانت طالبك في هذه الحاله لو جاء وقال لها مرتين ان كلمتك فانت طالبك قد كلمناه كما انه هناك حلف على الطرف ان قد تكلم ان كلمتك فانت طالب قال لها مثلا ار ثم بعد دقيقة قال إن سلمت كذانت طالب فإنها تصبح خليف فإن رجع مرة ثانية وقال إن سلمت كذانت طالب فخلقت ثانية وإن رجع ثالثا لأنه قد تكلم وقد وقع إذا وقع الشرط وقع المشروط بنا على ذلك يرحفهم بطلاقها الثلاثة إن كتغض منه ذلك ثلاثة فهذه مرة فالحفرة صلقت واحدة ومرقين فاثنتان وثلاثا فثلاثة قال رحمه الله تعالى تصل إذا قال إن سلمتك فأنت طالب فتحققه أو قال تنحيه أو اسكتئه ونقص قال لها إن سلمتك فأنت طالب يا إخوان هذه الأمثلة لا يستغرب الإنسان منها هي نوت من الرياضة لذهن الفقير وطالب العلم الذي إذا جلس غدا الفطف فتوى وقضاء فعليه إذا أفضح عنده هذه المتائج الغريبة العجيبة سيأتي مثلها ولكل دمان الأهمى ولكل إمان بشبوبهم وطيئاتهم فلا يظن لإنسان هذا الشيء غريب عنه لشيء معقد لا أدعو هذا نور من الترويذ ومدروس من العلماء رحمه الله وهم أدعو من أن يضيعوا أوقاتهم أو يضيعوا أوقات من يتعلم بكتبه هذا الشيء مدروس بعنانه يراد من ترويضه على المسائل الغريبة في القلاة وكي يعطيه من أسئلة الناس وفتاويه ما لن على ذلك فهم يتدرجون يذكرون أغربا متعددة وكلمات غريبة يقصدون منها أن وضع ضوابط للحقير لذلك يتقل عن أي مسألة يعرف أصلها فقد تأتي مثلا ربما تأتي إلى رجل مثلا لم يقرأ الفقه ويأتيك شيء أشبه من الكم بما ذكره العلماء وقد مر علينا هذا ورأينا حتى في النجاح علمائنا ومشائنا يأتيك بكلمات سعلا هي مبنية على سلام العلماء لكنها خلفت باختلاف عادات الناس وأشعابهم فالكلمات هذه التي يدفر العلماء مثلا إذا علق صلاةه على شيء ثم يأتم بسورة ثانية إذا علق على شيء آخر كل هذا تعويض وترويض يطالب العلم ثقيها ومدرساً ومفتيا وقاضياً حتى لا يستغل الشيء أن يقع دينه ويستطيع أن نقيسه هنا أفعاد من مهمة الفقه سواء في الفتوى أو في تدريد أو فيه أو القضاء لأن القاضي ليس بخصومه مذهباً معينة أو طريقة معينة أو مسائل معينة تأتي من كل حجب وفظ المفتي كذلك وكذلك من يدرس ويعلمه فنحن دائماً المساء الغريبة ننبه على هذه التنبيهات لأن تربط طالب العلم بهذه الأشياء وتدعني منت به لأساسياته نحن لا يهمنا الكلمة تحقق في أو مثلاً عبارة أخرى لسرونها كانت نزيدها من زمان النبي هم الأصر والقاعدة والضابط الذي منبني عليه ترتبط به المسائل البادي والذي يحفظ الثقه ثقه جامداً من معرفة قواعده وضوابته لا يستطيع أن يتصدر من ختوة النساء عن عما درسه لكن الذي يعرف الضواغة والأسول يستطيع أن يستجد ويستطيع أن يحفظ ويستطيع أن يستحذر عنده وجود الحاجة إلى ذلك هنا عندنا تعليق الطلاق على الكلام هذا الفصل يعني يكون في تعليق الطلاق على الكلام فيقول للمرأة هنا إذا قال ان سلمت فأنت طالق فتحققه او طالك نحي او اسكوتي الضرطة اذا قال له انك فانت طالك فتحققه فيه. جملة تحقق كلام يقع بها ويتحقق بها من شرطه عنه انك لم تفق فانت طالك فايه شيء يصدق بعد هذه الصيغة من الكلام ويصدق على انه كلام إذن يحكم بطلق الطلاق به قال لها قوم اقعدي اذكتي ارفعي هذا ضعي هذا فقد وقع خلاله وحينئذ يحكم بطلاق النظر هل الإشارة في هذا الثلال الجواب أنه هنا قال إن شلمت في والإشارة صيف والخلال شيء آخر فالخلال نبدأ أن يكون صوتا والصوت المستمر عن الحروف الهدائية وفي هذه الحالة إذا حصل منه كلام حكمت طلاح وإن حصلت منه إشارة خلاطة. لا طلاح لا بد أن يتحقق الشر على الطب المعتبر ان تلمتك فأنت طالق فتحققه تثبثي تريثي انتبهي وقع كملة من الكلام بعد طهرة الشر فيخص بطلاحه لكن في هذه الحالة سبحانه من قال لها ان تلمتك ب 이동تнеقض ان تدهها لو قال لها يعني بعض يظن انها مرتبة في الواقع ان ذلك كلام فتطلق به وهو تحديل ouaisنبد الكلام الذي فقال كما لو قال لها بعد عشر دقائق انتده او قال لا ب pigkat ً احذري فلو قال لها انتدو احذري موشولا بالصيغة او مستوع وفيت القسم واحد نراج المصنيف Sang3 انه استطاقضوا بصيغة او وانظر كيف دقةك أنه جاءك بكلام منفصل بالسيرة حتى تفهم أنه إذا انفصل من باب أولواح لأنه لو قال لها إن كلمتك فأنت طالب فكلمها فلوقت يذنى الظالم أنه ما يقع إلا إذا كلمها منفصل عن السيرة وانظر كيف دقةك قال لها ان كلمتك فأنت طالب فتحققين انتبهين جاء بكلام منفصل بالسيرة اذا طلقت بشيء حكم بطلاق وهذين المتصل ان ذا اولى ان يحكم بطلاقها اذا حصلتان نعم وان بدات في الكلام فان طالت فقالت ان بدات بهذه فابدي سر امثلت يمينه ما لم ينوي عدم البدائه في مجلس اخر ان بدات في تلكلام فان طالت قالت هي ان بدات بتلكلام تعبي حرق اذا كل منهما قد رتب أو اشترق شيئاً أن الرجل اشترق الطلاق إذا ابتدأ هذا الكلام وهي تشترق العفق إذا ابتدأته بكلامه في هذه الحالة حينما قالها إذا ابتدأتك بكلام فأنت طالق فهذا الفيغة فيما بينهما بين الله أن زوجتهه طالق إن كان هو المبتدئ أولاً بالكلام فلما تكلمت بعد فيغة أسقطت هذا الحال وأسقطت هذا التعليق لأنها ردت عليه وقالت إن بجأتك ولما ردت عليه فقطت البجأة لأنها كانت من الزوجة وفي هذه الحالة لا يتحقق ويحكم برفق الصيغة ولا يقع الخلافة ولا يحكم بوقوفه إلا إذا قصده عام مثلا قال لها ان كان ان بدات في الكلام فانت طارق عندما جلست بعد جلوس من الاثنين واقفين قالت وعوضا ان بدات في الكلام او جاي جاء معه اطهما وقال قال لي نفسني في الغرفه قالت وان كان راح تكلمني في الغرفه قال ان بدات في الكلام قائدا في داخل الغرفه فانت طارق ان بدات في الكلام طارق ان بدات بالكلام فانت طارق فلو ان بداتك بالكلام تعدي في في هذه الحاله الكلام وقع قبل محل الاعتبار بالصرف فلم تبقى حتى يدخل الرب والله المستعان من بدا من هنا تحمل المسؤوليه وبخاله ولذلك يعني نفرق بين كون يخط القول يخط ان بدات فأنت طالق يعني بدايه كلام بعد كلام هذا فإذا قالتا إن بدأتك أصطفت البداء مثل ما ذكرت الصورة الأمة لكن إن قفض مجنساً آخر مثل ما ذكرتاً أو موضعاً آخر أو جماماً آخر قالنا لا عند أبيك قالت وأنت لا تتخلم من ذابيك قالت إن بدأتك ذلك ذلكلام فأنت قالت قالت إن بدأتك ذلك ذلكلام فحدي خرم معنى عند, عند حضور والد وحينئذ يقل إثنان أخرصين وإنه وقع الطلاق ووقع العسل تسكت ويبكت وإنهما يتكلم أولاً يحاقب الثاني فإنه يخفن بما يتجنبين إن كان ضجل فطلاق إن كانت المرأة العسل هذا بالنسبة بالتعليق على الخنان الفصل هذا عقداً من الكنسة الحين والله بتعليق الشرق على الخنان تعليق الطلاق على الخنان وعلى رسله الله تعالى فصلٌ إذا قال إن خرجت بغير إذني أو إلا بإذني أو حتى آدم لك أو إن خرجت إلى غير الحمام بغير إذني فأنت قال فخرجت وقتا بإذنه ثم خرجت بغير إذنه أو أدن لها ولم تعلم أو خرجت تريد الحمام بغيره أو عجلت منه إلى غيره ظلقت في الكلي قال رحمه الله فعال إذا قال إن خرجت بغير إذن إذا قال الزوج لمرأة إذا خرضت بغير إذن فأنت قال اولا لا يجب للمرأة أن تخرج لذيذ زوج زوجها إلا بإذن هذا أمر لا إشكال فيه وانعقدت عليه سلمة العلماء رحمه الله لقوله عليه الصلاة والسلام بالحديث الصحيح إذا استأذنت انضاعت أحدكم من نفسك خلي أذن لها كان عند خروضها لذيذ الله وخرجها إلى طاعة الله وخرجها إلى فريضا من صرائب الله عز وجل فستعلم فمن باب أولى ما عدا بابه فلا يحل امرأة الله بالله ولا من آخر أن تخرج من ديت الزوجية إلا بإذن زوجها هذا من حيث القطر وإذا خرج من دول الزوج وأطلح التخرج دول إذن الزوج فإن هذا نحوذ يحكم بنشوذها وحينئذ تسري عليها أحكام المرأة الناس لأن من حق الجوج على زوجته أن لا تخرج إلا بإذن وهذا حق قوانا الذي تقدم ديامه في الحقوق الزوجية لأن هذا طعم في رجولة في الرجل وحرمانا له من حقوق القيام عن المرأة والله يقول الرجال قوامون عن الإنساء فجعل المرأة تحقق قوانته لأن أمور الزوجية لا تستقيم إلا بهذا وإذا نتلعت المرأة وأصبح التخرج أيضا كان نوعا من السترجال وقد لعم رسول الله سلما أن استرجلاته استردال المرأة يكون بالكلام بالقول لا يكون بالفعل فإذا استردت المرأة واضطرت تخرج من البيت لزيد بين ابنها فانه والله بالله اخشى عليها هذا الوعيد الشديد وهو معنى قرطوب الله تبارك وتعالى ولعنه الله عز وجل ومنع عنه الله شيء من الخروج من الأرض ولا سمع الا الان فلا يغفر الله ولا الله ولا امن من لا امن صلى الله تبارك واهدا فالاصل لا يوجد من من فإذا أراد أن يمنع زوجها وقال لها إن خرجت من, من البيت فأنت طالق أو يقول لها إن خرجت من هذه البرتة فأنت طالق إما أن يطلق يقول إن خرجت دون أن يقيف بزمان ولا بوقت معين ولا بغفت معين وإما أن يقيف يقول لها إن خرجت اليوم فأنت طالق ان خرجتي الاسبوع هذا الاسبوع ان خرجتي هذه الساعه هذا كله تقاليد يتقيد به ان تبقى يتقيد بالتعليق تعليق الطلاق المثل عندنا متى نحكم بوقوع الطلاق عليه اذا قالها ان خرجتي كان طالق كان وقع خروج من المراه حكمنا بطلاقها يشترط في هذا الخروج أن يتحقق وصف الخروج فلو أخرجت يدها أو أخرجت رجلها مثلا تناورت فقط من خارج البيت تناورت تناورت هنا خرج جزئة وخروج الجزء ليس خروج الكل ولذلك ثبت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدني إلى عائشة رضي الله عنها رأسه وهو محتكف بالمسيط وهي في شجرة فأخرج الجزء والمعتكد لا يجزع الخروض من المسيس فلما أخرج جزءه وهو الرأس لن يفهم بانتقاض اعتكافه فهذا كان يبني إلي رأسه فأرجله وكذلك أيضا شبت عن عليه الصلاة والسلام ما قال لعائشة ومعتكد ناولين الخمى قالت يا رسول الله إني حائف فقال إن حيضتك ليست في يدك لأنه ظنت أنها ليناولت ودخلت يدها أنه قد يطلد كلها وليس كما يقول بعض أن حيضتك ليس في يدي في أملاف الصفعين وضع هذا العذر عنه ماذا نجال؟ أن حيضتك ليس في يدي على الحقيقة يدك حقيقي ولا يفارق إلى المداز إلا إذا تعذب رحمه على الحقيقة إن حيضتك ليس في يدي أي أنك إما وسيني في اليد فإنه جذء وجذء لا يأخذ حكمة الكلمة إذا ثبت هذا فالخروض الذي رفض عليه الطلاق لابد بد يقع عليك في المعتبر فلو خرج بعضها لم يحكم بطلاعه لم يحكم على تفتيج هذا البال طيب إذا خرجت حكم بطلاعه إلا إذا قيبها قال بإذن إلا إن خرجت بدون إذن كأنت طالب نقول تطلب لأنه إلا نقول إن خرجت كأنت طالب هذا مطلق وان خرجت اليوم ناقص هذا مقيد بالزمان وان خرجت باذن هذا مقيد بالصفه خرجت باذن بدون باذن فانت طالق معناه ان خرجت باذن فلا طلاق فقال رحم الله إذا طال ان خرجت بغير باذن ان خرجت بغير باذن هنا اذا ركبت الطلاق على الصفه الظاهر اجزاء صفه وهي ان يوجد الابن انخرجت بغير إذن من؟ أو إلا بإذن إلا بإذن انخرجت إلا بإذن لفأمتطالك لأن ما بعد إلا يخالق ما قبل هذه الحكم فهو يقول لها أنت طالق انخرجت إلا أن تخرجي بإذن هذا أطفل تقدير إلا أن تخرجي بإذن فمعنى ذلك فهي إذا استعلمت رأخذ فإنخرجت بجم إذن انخرجت بغير إذن انخرجت إلا بإذن عن معنى واحد وخصوصا الابن يعني أو حتى اذن لك او حتى اذن لك فاذا قال حتى اذن معناه انك ممنوع من الخروج الا ان اذن لك والا تكون طالق ان خرجت بدون اذن او ان خرجت من الحمام بغير اذنك فانت طالق حتى اذن لك هذا التقدير يا ان خرجت اخيره ان خرجت فانتقلت حتى ادم يعني حتى ادم لا تزخروا نعم او ان خرجت من الحمام بغير اذني او ان خرجت الى غير الحمام بغير اذني ان الى غير الحمام ان خرجت الى غير بيت ابي ان الى غير الحمام في هذه الحاله تصبح يعني إلا أن يقصد أن خروجها إلى الحمام يوجد للقراء أو يقصد أنه إن خرجت بكل شيء طالق إلا أن تخرجت إلى الحمام فلا طالق فيقول إن خرجت إلى الحمام فأنت طالق فمعنى أنه لو خرجت لشراء حوائده أو لطلة رحيمه أو لبد وارديها لا تطلق لأنه قيد طلاقه بالخروج إلى الحمام وإن قال لها ان خرجت لغير الحمام فأنت طالق معنا أن إذا خرجت إلا الحمام لا تطلق وإن خرجت إلى ثلث رحمها أو بر وارديها أو غير ذلك أي شيء ولو خرجت بدون يعني بدون شيء هكذا فقم بطلاقها هذا كله فقط يعني تروير على الألفاظ التي يذكرها الناس أنه من المعنى أنه يركب طلاقها ويعلقه على شيء لم يذن لها به أن تفعل شيئا لم يذن لها به فانخرجت مرة باذنه فخرجت مرة باذنه قلنا ان خرجت بدون اذنه فامس طالق فقال له يا عبد ما تريد ان تذهب الى هذه هذه عم لا تخرج هذه المره الاولى ثم جاءت المره الثانيه بدون اذن فان الطلاق يقع بالمره الثانيه لا بالاولى نعم ثم خرجت بغير ابنه خرجت في الأولى بابنه وخرجت في الثاني بدون ابنه او اذن لها ولم تعلم او اذن لها ولم تعلم يقول لها خرجت بغير ابني فأنت طالقا ثم جلس مع أصحابه او جلس مع والديها فقالوا ماذا قدع او مع والديه بماذا فلت كل امرأتك هذا فنجم وقال او قدنتها ولكن لم تعلم فخرجت بدين ابنه فهنا نعلم أنه في الأقل تركب الصلاة من على خروج بدون إذن على خروج بدون إذن معنى أن تنشج المرأة وتخرج من بيت الزوجية بدون إذن واصفة حتى ولو أجلها مثلا وقع إذن الساعة الثانية الظهر فوقع خروجها الساعة الثالثة الظهر لكما لم تعلمه إذن الزوج فحين إذن النهل الذي يقصده من نشوبها عليه وعجانها لأمرقك حقا كونوا أدن في الغيز دون علمها لا أدن والذات يحكم بطلاقهم أو طرجت يريد الحمام وغيره أو, أو خرجت يريد الحمام وغيره حج وحاجة يعني قال لها إن خرجت للحمام كانت في قالت نعم، أنا ما خرجت للحمام، ما خرجت للحمام والبقاء الحمام في القبيل يعني هناك حمامات خاصة بالنساء كان في القبيل لأن البيوت كان يفعب في وجود الماء ويفعب فيها وجود الناس كانت تعيش بالبرسة من قلوس فكان من الصعوبة يعني المرأة التنظفة كان هناك روحة المناس للرجال والمساء وهو مكان للتنظيف يكون بالبطار وكان موجود إلى الآن في بعض المناطق الإسلامية وكان موجود في المدينة إلى عهل قريبا هذا النوع يعني الحنانات يتنظف فيه من الأذى ونزال فيها الأذى فتخرج إلى هذا الحنان بقضاء مهن حاجة من التنظيف عن حوث فقال لهم خرض فيه إلى الحنان فقالت أريد أن أخرج للحنان وإلى البقالة او إلى السوق فأشكري ما أريد فوقع خروجها لأمرين الحنان الذي منعت منه السوق الذي لم تكن منعنيه ففي هذه الحالة يوجد السؤال هذا الذي ذكرناه من العلماء يقصدون الصور والنعام والضواب أكثر من يقصدون النظر نفسه في الوقت النفسه فهل إذا جمعت بين المحبور وغيره بين المأذون به وغير المأذون به يقول الحكم كما لو فرضت في المحبور وغير المأذون به الجواب نعلم سواء خرجت إلى الحمان قطر أو خرجت إلى الحمان تشبيه يعني مع غيره وعلى هذا اختل بطلاقها لانها اصفها خروجها للحمام فقد حق حققت هذه الشبهه لهذه التي سواء ذهبت الى غيره او لم تذهب سواء ذهبت الى غيره قبل او ذهبت الى غير الزعف فقد ثبت المؤثره ادعكم بالطلاق موجوده او اجلت منه الى غيره فانفصل كل خرجت للحمام ثم عدلت وما طريق إلى غيره فالأمر الذي من أجل تركبت الصيغة وهو مشوذها وخروجها من البيت لأن إذا خرج إلى الحمام فبمجرد ما تقتل خطرة واحدة من البيت خارج الحمام بحق خروجه خرجه بخلافنا إذا قالنا إذا دخلت الحمام لاحظ الفرق هذا الذي يفقى تبقى في الشكم على الشكل لو قال لها إذا دخلت الحمام بغير إذن فأمتطالك وخرج خريد دخول الحمام لكنها في الطريقة عجلة لن خطط لأنه رتخذ الشيء على وجود الدخول على وجود شيء معين وهو طفل الدخول لكذا قال لا إن خرضت إلى الحمام من غير ابني فننظر أثناء خروفها من البيت ثم خطط الخطوة الأولى خارج البيت ماذا خطط خطط أن تخرج إلى الحمام بدون إذن أنه يحكم بطلقها لا لا لا طرب لها بعد ذلك قل لها قل لما شئت يعني إذا شئت إلها resonance مثل شئت تذهدي إلى الشرمان هذا نطلب بما قبلك فإذا أدن لها لكن هناك حرق بين أن يأدم لها مرة بين أن يأدم يعني يقول لها إلى شئتي الآن شئت الآن � Erin مثل ما شئت مثل ما شئت فزوري والدي إذا ذهبت إلى والدي إذا زرت والدك فأنت طالق طبعا ما يجب لأن هذا من الحفوط ولا يجب للزوج أن ينهى زوجته من جرها لوالديه ولا طاعة المخلوق في معفية الخارقة إن مستمعه طائد المعروف فالمرأة لا تتعي الزوجة إذا قال لا تتمنى أداك ولا تتمنى أمك فلا استمع له ولا كرام لا طاعة نهو في هذا لكن المسكدة إذا علق على الصلاح هذه الحالة إذا قالها إذا, قال إذا ذهدت إلى أبيتي, إذا أبيتي وقصد ضرصا معينة بحال حسنة وحال قصومة وعلم أن والدتها في الشدى في هذا الوقت وهذا الضرط فقال ان إن خرجت إلى والدتها هذا بهذا من المؤمن ثم ذعد ذلك قال لته أخرج فانشئ قال لها في الأول إن ذهبت إلى أمك بغير إذن فأنت طالع وهو يخبرني عند ذهبت كم معا في ثلاثة شدى أمام في ثلاثة خلدين موضعينها فاتعجرت فقال لها اذهبي المكافئة ما تشعر هذا ابن عام فلو ذهبت في المرة الأولى ذهبت بعدها مرة ثانية لم تفع بخلاف الذي ذكرى أولا أجن لها مرة, مرة واحدة فدينا رحمه الله في هذا الابن العام من الخاص فإن أجن لها ابن خاص تقيد الحكم به ولا طلاق في ذلك المعدون به وإن أجن لها ويقع الطلاق في غيره فلو استأذن في يوم أن تذهب إلى أمها لها ثم خرضت الأحد بدون استئدان وقع القلاق في خروجها إلى أمها وإن استأذرته يوم الاثنين في خروجها إلى أمها فقال لها اذهبي متى فيك وزوري أمتي متى أرصي فإنه حينئذ لا تطلق لزيارتها بعد ذلك لأنه قد أذن لها وارتفى حلقاً وقالت ان ابن زيد سماه زيد ثم خرجت انت طالق ان من البيت إلا ابن زيد يريد يريد السفر اراد انسان فقال لا انت طالق ان خرجت من البيت الذي ابن زيد اخوها اخوه وفي هذه الحاله علق الامر على ابن زيد فلو ما تزوجهم مثل ما ذكرنا هنا كان اذا اذن لها اذن العامه ارتفع تعليقه كذلك هنا إن نات من علق, علق الطلاق على عدم إذن إن نات ارتفع تعليقه في هذه الحالة تعني إذا نات توفي فإنه قد انتهى الأمر ويرتفع التعليق لأن التعليق مقيد بوجوده فإذا توفي ارتفع بوفاك أسابق الله فضيلة الشيخ ورزاكم خير الجبنة فضيلة الشيخة للسائل أشهلت علي عبارة أنها تطلق قضاءا ولا تطلق بينه وزين الله عز وزين أثابكم الله بس الحمد لله الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن ونع إما بعد عند الغلماء القضاء والديانة والحكم والديانة الديانة في مدينك وزين الله عز وزينه بحيث لو أن المرأة لم تعلم أو حلمت وسكفت مثلا قال رجل من راحتي أنت طالق وقصد من حدل والله يشهد عليه في قرار القلبي أنه ما, ما قصد الصلاة إنما قصد أنها طالق من وشاق أو طالق من حدل فسألت وقال إذا أنا طالق قصدت أنك طالق من حدل إذا صدقته وتعرف فيه السكر وقصدت فحينيه هي الزوجة وتعمل على غاية هذا ولا اشتغل لأنه ديانة في النبينا الله ينفعه جالس وهي إذا صدقته تقيا على نهم عليه لو كان جالسا باع أصحابي فقال امرأتي طالق طلقة امرأتي وكانت امرأتي مربوطة أو كانت في الصورة وقالت طالق من سحره أو أطلق الله من سحره مثلا أو انحل عنها بلاءها وقصت هذا ولم تعلم زوجته ولن مقام عليه عند القاضي ذلك شكم بالظاهر وأنها زوجته ونفعه ما بينهما بين الله لكن لو رفع إلى القاضي فإن القاضي في الأصل يحكم على أنه مطلق بزوجته قال إذا امرأتي طالع قال قلت امرأتي طالع قلت امرأتي طالع, طالع قال هذا اللفظ ونفي الصلاة وعندي أن هذا اللفظ إلى صدر منه خلّه وزوجه فوفر فيه شروط الطلاق أنني أحكم بطلاقه لماذا؟ حكم بطلاقه قضاعا لأنه لو فتح الباب للناس كان فجر على الفتاق والفجار فكل واحد يقول لكم معتا قصص ما أطار في, الناس في فيتلاعب الناس بالشرف في وهذا الذي جعل الشريعة تجعل الطلاق فجه جدا وهجره أيضا هذله جدا جعلته على هذا السرع هذا يدل على أن القضاء فيه ديانة وفيه قضاء فيه ديانة فيما بين الله وفيه قضاء في حكم الضكام والقضاء ففي هذه الحالة يبكم على الضاهر قرى صلى الله عليه وسلم يشير إلى هذا المعنى له مضائر يوصف القضاء وحده يعني لو أن شخصا ادعى أن كلانا له عليه عشر ثلاثية أن له على كلان عشر ثلاثية وجاء بشاهدينه والعيادة بالنسبة وذكي الشاهدان القاضي يحكم على الظاهر فحكنا له على الظاهر أن له عشرة الاف ميام القضاء ينفذ ويمزن بدفع عشرة الاف لكن يبزن قضاءا بمامة بينه وضينا الله يعتبر آثنا وآثنا للمال بالظاهر من ذكر له بالقضاء في قضاء في دناء ان شرنا بالسلام إلى هذا النهج وقال إنكم تخصصمون إليه إنما أنا بسرم نهر وإنك وإنكم تخصصمون إليه فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحدته من دع فإذا قضيت له بحق أخيه فإنما أفضع له قطعة من النار يعني ما يمتعي بحق القضاء تنفعه الحقيقة ولذلك لو قال لمرأة الأمثي طالت وقضى من خدم ونزل عليه حكم القاضي ان طلقه وكانت اخر طلقه خلي زوجته في مذهب المذهب الله ولكن عليه جدله في ما بينه وفي من هذا الحكم الظاهر والحكم الباطن الحكم الباطن ديانته وهي تعلم أنه صادق وانه ناقل صادق لا يمكن من نفسه واذا صدق ووثق فقد تمكن من نفسه وهي الحكم القاضي هذا الحكم الظاهر لكن لو طلع الكاظي على أنه جامعه وتبث عن بديوه وقراره أنه جامعه بعد حكم القضاء سنجي حكم الزلاني هذا هي حكم القضاء وفي حكم الديان ولذلك لا يشكم في القضاء إلا بالظاهر ودنان على الأصول المعتبر لأساس الأحسان والدعاوة وعلى هذا فإنه يبقى بالطلاق يبقى به ديانة وقضاء ويبقى به ديانة لا قضاء ويبقى به قضاء لا ديانة وهذه عرف على الصور التي ذكرها يرسم به ديانةً لو أن شخص قال للمرأة أنت قالت وفي وبين بينه وبينه أنه مطلق لها فجدت عند القاضي لذلك حكم به قضاءً وحكم به ديانةً فهو مطلق بذلك ويرسم به ديانةً لا قضاءً لو أنه مثلاً قال للمرأة الحقي بأهلك وقصد الطلاق هذه سنائة فقيل له ماذا قصصت؟ قال قصصت لك ما قصصت الطلاق ففي هذه الشارع إذا قال قصصت أن تذهب إلى أهلها لا يمثل عنها قضاء يقول لنا الطلاق في شرق فيه المنزل سنة لكن فيما بينه وبين الله ما هو الطلاق فتطلق عليه ديانة ولا تطلق عليه قضاء كذلك أيضا تطلق عليه قضاء ولا تطلق عليه ديانة أن يأتي بلفظ ظاهر والطلاق والواقع ان له تخييب الدنيا ولم يصد في الطلاق يؤكم بالطلاق على ظاهره مع انه في الحقيقه والباطن غير مطلق لزوجته وعلى هذا انه يفسر بالطلاق بهذه الصوره الطلاق قضاء من ديانه قضاء لا ديانه وديانه لا قضاء الله تعالى يريد الخير ان دعاء طلب العبد من رضوان الله تعالى اسباب قيمه الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وححبه ومعنى أما بعد فما آق الله عبدا بعد المنان به وتوصيده شيئا أحبى ولا أطرن عليه من طلبه لدغوان الله سبحانه وتعالى ولذلك الله دغوانه وأخبر أنه أكبر من كل شيء فذكر نعيما فينا وما أعد لأوليائه فيها ثم قال وردران من الله أكبر وفي الحديث الطحيح أن الله تعالى إذا أدخل أهل الجنة ورأى فيها من النعيم وما فيها من الحضر والتكريم قال الله تعالى هل أجيبكم أحل عليكم رضائي فلا أكفت عليكم أبدا فآظم نعم وأجل ممن بعد نعلة الإيمان أن يكون العبد مرضياً عنه وإذا رضي الله عن العبد أرضاه وإذا أرضى ربك عبده أسعده في الدنيا والآخرين فما ظنك لولي الله الصالح الذي قرب عينه بمرضاك ربه عليه فلن يسلك سبيلاً إلا فهله الله له فمن يقرأ عذاب من الخير والزرع إلا فتحذ الله في وجهه وظارتنا فيه وتأذنناه بحبه إظهار الله جل جماله هو الغاية العظيمة الأمة الجليلة الكريمة التي من أجلها بحت عم الخاشعين وتقرحت قلوب الصالحين ومن أجلها انتخذت الأقدام في دوح الليل بين يدي الله من المتهجدين الرافع من ومن, ومن أجلها ثالت دماء الشهداء طلبا من أرضاك الله جل جلاله فضيعة الأنفس من أجل أن يشتري العبد مرضى ربه ذا نفسه وربح البيت وربحة التجارة مع ملف الملوك وجبار السماوات والعرض رزمان الله هو الأمية العظيمة التي يتمناها العبد الشعيد من ربه أن يكون الله راضي عنه وهناك دلائم ستبشر العبد تبشر بأن العبد يتلب مرضى صلاح أول هذه الجلائم فر بينك وظيم الله جل جلاله أول ما يدل على أن العبد يريد وضع الله أن يمتلئ قلبه بترحيب الله والإيمان بالرعي فتصلح جميع أموره جميع أموره وجميع شؤونه من الله لا لأحده في وحده أول جلائم وبشائر الطلب الصادق من الله والإضمان أن يقول للإنسان لله وحده لا شريحه ان الصلاه تنسك وامساء واماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وعوذ هذا الاخلاص وهذا التوكل الذي يجعل العبد في جميع اموره يريد ومهمل فنريد شيئا انتوا الذي يريد مرضات الله لا يتكلم الا لربه ون يريد مرضات الله سبحانه وتعالى لا يحمل الا لربه وَالَّذِي يُريد مرضاكَ اللَّهِ لَوْهُ وَنَهَارُهُ وَصُبْهُ وَنَسَاءُ كُلُّهُ لِلَّهُ وَحْدِهُ وَنَسَاءُ كُلُّهُ لِلَّهُ فليس في قوله إياه ولا سمعه وأكره ما يحر أن يطلع عبدٍ عن طاعة بينه وبين الله إليه لأنه يعلم أن ربه يحب منه أن يخفي عباده ويحب منه أن يخفي وجهها ولا يخفي أحد من الله فأول وأول الأمارات والإخلاق بوجه الله في جميع شؤونه وجميع أشواله منذ أن يلتجه ويثير على منهج الله وليس له وجه يتوجه إليه ولا وجه يخلقها ويقصدها إلا وجه الله سبحانه عندها يطيب, يطيب قوله ويطيب أمله فمن تطيب الأقوال والأعمال إلا بالإخلاق بوجه الجمد الثلاث ومن دلائم طلب المرضى في الله عز وجل أن يفعل عد في أحب الأشياء إلى الله فيما بينه وبين الله وفيما بينه وبين الناس فلا يسح دفلنا تقربهم من ربه أو تربي ربه عنه إلا تفرنا بها ولو رأى الموت دين عينه ولن يعلم بعمله يقربهم من ربه ويربي ربه منه عنه إلا في تحقيقه وتقع في طلبه غير تجهده كذلك أيضا يسعى فيما بينه وبين الناس في كل شيء يقبضه لله في النتوان ويبدأ أول ما يبدأ بوالده ثم بأولاده ثم بزوجته وأجناه أجناه من الأقربين فيرضي ربه عنه فيما بينه وبين والده ويرضي ربه فيما بينه يرضي ربه عنه فيما بينه وبين رحمه فمن كان من أهل الرضاق فَلَمْ تجد أَحَدًا رَضِيَ الله عَلْهِ اللَّهُ وجده بَارًّا وَالِدًا رضي الله على من أرضى وارده يشتري مرضاة الله في اتسامة وارده يشتري مرضاة الله في أدن كبير وقف على آخر أعساب هذه الدنيا يرسل مرضاة الله في اتسامة يجبها من هذا العسل أو في سرور مدخله عليه أو في كربة منخفتها عنه أو في حادث من أخذها أو في ضيق المستعه عنه بإذن الله جميعا يشتري مرضاك الله ويرحجي ويبدل كل ما يستطيع من نفسه وناله طلبا لهذه المرضاك لأنه سمع رسولا إمة صلى الله عليه وسلم يقول رضي الله على من أرضى غالده فينتظر هذا الرضاك بثارئ الصدق فلا تشرط عليه شبك يوم إلا جعل وارده بين أمين في كلامه فلا يقول التي ترضيه وفي فعله فلا يفعل إلا ما يرده ثم ينطلق رضيًا راضياً راضياً عنه في ذي رحيمه وقرابته ويبدأ بأولاده يدخل الشرور عليه يغلم أن الله يرضى عنه أن يكون رحيماً بأولاده وأن يكون قائم بحقوقه وأدياً واجبات إليه يرآهم في دينه ويتفقدهم في شئونه يأمرهم بما أمر الله به وينهائهم أن لا نهام الله عنه ويعلمهم ويرشدهم ولا يرتخر أنهم شيئا من الخير لأمر دينهم أو بمهم أو أخر فإذا أرضى الله في أهله ونبيه رضي الله عنه ولذلك يبدأ الرجل الموفق الشعيد محافظا على أولاده محافظا على ذلك كبه وذريته يتفقدهم في أوامر الله نشأهم منذ نعومة أرضارهم على الطاعف وعلى الصلاة فيعرفون ذي الله ويؤلف هنا فريضة الله ويؤديها على اكمل وجه واكملها ويرى ذلك عزيمه وقريبه عليه فرضا من الله ليس بالتشهب ولا بالتهمي ولا بالدعوه صلاح النوا وقر في القلب وصدقه الامن كذلك من بلاء الرحمن الله عز وجل ان ابس من بينه وبين الناس اول ما يبدا بقنضه ينقي هذا القلب من الغل والحسد وكراهيه المسلمين وامر سوء لهم وسوء الظن به يبدأ بقلبي هذا يغسله, يغسله يغسله بماء الإيمان يهربه على قوارع التنزيل وأوامر العظيم الجليل التي تأمره أن يكون أهم مع إخوة سابقة بإخوة فيتذكر دائما كلما رأى نسينا قول الله عز وجل إننا المؤمنون إخوة يحب أنه أخوه وفي بعض الأحلام ربما خامت أخوة الإيمان في قلبه أعظم من أخوة الحسد والمسكت وكما أنه يشب لأخيه نحفد ونسبه ما يشب لنفسه فإنه يشب لإخواره في الدين ما يشب لنفسه ويكره له ما يسهل له لا يسبق بين غليمهم حقيرهم ولا رفيعهم وضيعهم ولا جديدهم حقيرهم فكلهم إخوار الله في ملاه والله يشهد أنه في قرارة قلبه الذي يظهر على ذساله من الكلام الطيب لربما غيث في قرارة قلبه ما هو هو وعجمه نجده نفاق ما يرقى الناس بوجه والحق وقلب والهناد بالله مصهر مليئ بسوء الجنون وبالحسد وبالكراهة خاصة يثم من طلاب العلم وخاصة يثم من الصارحين فالأمر لله أشهد وعلم الله مطمئ على سبيرة وتي حاسد ولن يكون يوم القيامة شديداً على العد في الضمير وذلك قال الله جل جلال فلا يعلم إلا بأترى ما في القبور وفت من هذه الله يوم القيامة أين قمت ان التيسانات المخدومه كل كناف المعسوله انه ننظر ما وقر في القلب وصدقه الامل الله جل جلاله ما ينطلي عليه كذب ولا خادع سبحانه وتعالى يقابله ان الله هو الخادع الذي يلتزم بمرضات الله في مسدد صدق في هذا الصفاء والنقاء والموده والإخاء والاخويه والإسلامية المذهبيه على نصوث كتاب وسنه لا يتلاغى بها وليس فيه موازين مختلفه ابدا مسلم حقا وده وده لله تعمل أنه يبتلس مرضات الله وإذا جلس مع أفطر الناس فمال يجلس مع أغنى يبتل بهذا ويبتل بهذا بل كان بعض غلماء السلف رحمه الله يقضل من الفقراء في ذات الأحيان أكثر من الأغنى ولذلك قيلة الكلمة المشهورة ما كان أعدى من الفقراء في مجلس السحيان السيد رحمه الله مما كان من طلب مرضات الله ليس بالنساق ولا بالكلف ولا بالدعاوة العريضة ولا بال الاخجاء من المسلمين الذي يلتمس مرضات الله عبد صادق يحب بسف ويوالد بسف من دلائم رضوان الله على العبد أن تظهر عليها أمارات تصرفاتنا خاصة مع الإلماء والأعلم وبالأخذ خلح هذه الأمة فلا يذكرهم إلا بكل خير يترحم على أنوافهم ويختم المخرج لهم إن كان عندهم خطأ وزلم وعذرهم إن كان لهم عذر ونشر ما كان منه من الجميل وسفر ما كان منه من القبيل فأثن بقوله عليه الصلاة والسلام ابكروا محاكنا متاكم فيقوم مع أصلح خلق الله من العلماء كأحسن ما يكون المؤمن مع المؤمن ألا أتم الوجوه أولى الناس بالموالاة والمحبة والصفاء والنقاء هم أهل العلم واعلم أن الله أعلم بخلقه والله أعلم خيث يتعبه ثابت فهذه الخصة التي اختار الله جميعا لنا من فوق ثلث سماوات حملتاً بجينة وأمنا على شرعه إن كنت تلتمث مرضاة الله فأرض ربك فيما بينك وبين من المحبة باعتقاد صدمهم الدعاء لهم وإجادة بخير بنشر محاسمين والمقصيحة لهم ويكون الإنسان كأحسن ما يكون مع علماء الإنمى مثلثها الماضي فإن العبد الذي يشتري مرضاة الله عز وجل يشتري هذه محبة الصالحين ونحب قوماً فشراً كما قال صلى الله عليه وسلم كذلك من بلاء مرضاة الله عز وجل عن عدد أن يبارك له في وقته وعمره فإذا ارتزم بهذا الدين وجدته لا عليه كاعث ولا نحرة إلا في حيث وجره ولذلك تجد نبي الأمة صلى الله عليه وسلم وأقرب الناس من النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة روضان الله عليهم والحلماء العاملين تجدهم أوقاتهم لا كثيرة هادرة وإذا أردتم ترى العلامة صادقة على شدة الله يلعب صندر حيث يدارك له في غمره فإنّا أن يقوم في مطلحة الدين فيما بينه وبين الله أو فيما بينه وبين الناس ولذلك تحرق ويحرق في يشري مرضاك الله على إلا تنبي عليه ساعة إلا في ذكره وشكر ويتقطع سلطة على كل ساعة مضت في ذلك ذكر الله وشكره وطاحت به وطاقه فإن الدنيا ملعونة, ملعونة ملعونة ما فيها إلا ذكر الله عالم ويتحلم فإذا فرشا للإلسان في وقته وأصلحت أوقاته كلها في طاعة في الله تجد يجب في ذلك فإما أن يقرأ في علم ينتجه أو يسمع من والديه موحظة أو ذكرى او غضل يتعذ بها أو تصفى مؤكسة او يجب استعاولدي أمرهم في طاعة الله وفي الأمر ذات الله على كل خير وهذه إمارة الأوقات ومن أفضل ما تثمر به ذكر الله في النجلال فالعبد الذي رضي الله عنه تجده دائما موافقة بطاعة الله في عوقاته حتى يرك في ركوبه لجازه والثيوارته لا تنزي عليه لحظة إلا وهو يفيد شيء من شكره فيقرأ القرآن قائمة نقرأه طاعدا نقرأه مصجعا ويسجح ربه قائنا وقاعدا ومصجعا ليلا ونهارا عشيا وإذ يقوم يسجح ويجب يسجح وارتضى الله بذلك اجل اخواني واصحابي جودي تقفل سبحان الله الحمد لله فذكر غافل من ام الدهاناتي وتجدهم من طاعه إلى طاعه ومن بلد الى بلد لان الله ربنا ولما ربنا الله عز وجل له احب ما يحب والصالحين لاحب ما يحب سبحانه وتعالى العبد الراضي الذي رضي الله عنه تجد له الرجعه اليه راضي وتوفيق الله والرضا راضي في الشركه ربع كل هذا شواهد يجعله الله عز وجل بليل على محبثه بعبده وليظامنا عن العبد فيحف الإنسان أن الأخذ بالأسلام ولا شك أن العبد لن يسوك عناسا إلى هذه الضرجة المنيثة ومقام العبد إلا بأمرين هامين أولوهما كثرة الدعاء والثاني الأخذ بالأسلام والبعد عن المعوقات فإذا أخذ بالأسلام التي ذكرنا ابتعد عن كل شيئه فلربما خرجت منه كلمة وأعظم ما يغيق على رضوان الله مع عضيه فلربما الكلمة والذلة تكون عيبة أو نميلة يختم بها على قلب الأب والعيادة لله ينسبه الإنسان لا يحرم وتبخيه سيئته وتعزمه تعقيته حتى يتفطر قلبه على كل تخصير منها وبين الله فيجعل الله نفطه كمانا ويجبر له كسر ويعظم له الأجل ويظهر له الخطيئة والجل هذا العبد الذي رضي الله عنه درجات خلاف في الرضا درجات خلاف في الدين والدنى والآخرة في الرضي الذي أفعده الله بردهانه عليه فرضي عنه وأرضى عنه رضي الله عنه ورضو عنه ذلك هو الهوض العظيم وذلك هو المقام السريع الذي يتمناه في الأدخال التلاتة الأشياء أنسى للعبد ربه دائما أن يبعى من منه الرضا والأخذ بالأسواب التي ذكرناها يما بينه وبين من الله فيما بينه وبين من الناس ونبعد عن كل شيء يعيقه فإذا وقع في جنة أو هنة أو خطيئة استغفر ربه فالله يشبه من جبابه الثوابين ويشب من يستغفرين أسأل الله لإبساءه الخصى وإستشافه العلم ورزي الكريم أن يجعلنا من أهل الجبه اللهم اصدقنا لما تشبه وترضى وخذنا واصينا للبد والفقى وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم